يعني لين 11 ربع انا بس ربع لا ثاني كلش بابا انت لا ولا ما بس ما ابغى ادري اني السوق هذا خاصه امك انا عريسي والعروسه <تصفيق> اسمع ابغى انزل بس اخبره معايا اخذ جزم الاروى ولا ما بابقيلهم ما ابغى يدري ما يزعل ما عسى ما يزعل ما يزعل السوق مليل مليل. من اندلس ما بتقلي هم بس <تصفيق> ما عرف منه ده من بعيد يا كل حاجه